وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها قال مترفوها إنا وجدنا مَتَى وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ تُدْثُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتَ كافرون فانتقمنا منهم انظر كيف كان عاقبة المكذبين واذا قال ابراهيم لافيه وقومه انني براء من ما تع... إلا الذي فطرني فإن له سيهدي وجعل ذا كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متتعب أولئك وأبى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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أولا مَتَوَّاحِدَةً لَجَعَلْنَا نَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ